مشاهدين الأعزاء مساء الخير وأهلا بكم وحلقة جديدة ولسه فاكر مشاهدين الأعزاء في حلقة الليلة هنفتكر مع بعض أحد الأفلام السينمائية اللي بيعتبر علامة في تاريخ السينما المصرية هذا الفيلم بيعتبر علامة مش بس لأنه بيتميز بالقيمة الفنية العالية جدا ولكن أيضا لأنه بيجمع حشد كبير جدا من النجوم بيجمع بين رشدي أبازة، أحمد مظهر، صلاح الفقار، شكري سرحان مريم فخر الدين، هند رستم، حسين رياض، فردوس محمد الفيلم اللي هنفتكره مع بعض النهاردة هو رد قلبي وبيسعدنا ان يكون ضيفنا في حلقة النهاردة الفنان الكبير شكري سرحان الفنان الكبير شكري سرحان بالتأكيد لسه فاكر رد قلبي انتي بتدتي قلتي بالتأكيد هي. طبعا لان مش انا بس أي مواطن مصري ما ينساش تاريخ مصر ومواطن عربي على فكرة كمان ها مواطن مصري ومواطن عربي ما ينسوش أبدا الفترة اللي فيها مصر قبل الثورة وبعد الثورة وده بتجلى طبعا في فيلم ردة قلبي بذات يمكن قبل ما نبدأ التسجيل لحضرتك وأنا بكلمك عن فيلم ردة قلبي لي أنا بعتز بالفيلم ده جدا وعندي كلام كتير قوي أقول انا عايز الاول اعرف من حضرتك بتعتز ليه بفيلم رد قلبي يعني الاسباب كثيرة يعني اولا لانه يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بانه جعلني أنا اعبر فيه عن الشاب المصري من خلال اسره مصرية متواضعه بسيطة ورحلة حياة الأسرة وهذا الشاب وأيضا الأسرة المقابلة اللي هي الإقطاعية رحلة حياة الاتنين كرموز للحياة المصرية في ذلك الوقت فطبعا كوني أنا ربنا أكرمني واختروني أنا عشان أدي هذا الدور اعتزف هذا جدا جدا على اعتبرنا بعبر عن ابن مصر في, في, في ذلك الوقت فرحت نفسي لأن الحمد لله الفيلم اخذ الجائزه الاولى ودوري خدت عنه الجائزه الاولى ومدام مريم طبعا الاستاذ اس الدين الله يرحمه المخرج وبعدين يعني اللي فوق هذا وهذا يعني من فضل الله قوي قوي ان الرئيس عبد الناصر الله يرحمه في عيد العالم سنه 65 منحني مسام الجمهوريه و... و... وده كانت دكتور رفيق السبان الناقد السينمائي المعروف لو طلبت من حضرتك تقولي بالنسبة لفيلم رد قلبي ايه مواطن الجمال اللي حضرتك بتشوفه في هذا الفيلم كناقد بعين الناقد وعين المتخصص خاصة ان الفيلم ده ترك بصمة كبيرة جدا على السينما المصرية وايضا على المشاهد المصري اعتقد ان هذا الفيلم تأتي بالذات من كونه يعبر بالقلب عن الثورة المصرية ثورة يوليا وقدر رومانسي. أقول رومانسية الثورة من خلال قصه كتب كتب رومانسي كبير ومن خلال فيلم أخرجه مخرج اختص تقريبا في كل ما مساره الفني بالرومانسية في السينما اللي هو عز في الفقار يوسف سباعي وعز الدين في الفقار يعني أستاذ الرومانسية في الادب وأستاذ الرومانسية في السينما الاثنين تعاونوا في أن يقدموا عمل عن الثوره من خلال منظر رومانسي يخاطب القلب قبل أن يخاطب العقل فبالتالي طلع من القلب أصاب القلب كانت يعني النتيجة حتمية ان قلوب المتفرجين كلها تهتز لهذه المعالجة الرومانسية الحقيقية المليئة بالمشاعر والمليئه بالأحاسيس واللي بتأخذ قصة حب كنقطة انطلاق أساسية لتقول إزاي نستعمل كلمة فيكتور بيجو هذا دود الأرض الذي حلم بنجم السماء واستطاع أن يصل إلى نجم السماء أستاذ شكري احنا لاحظنا أن فيلم رد قلبي كان معاك كوكبة من نجوم السينما كان معاك صلاح الفقار أخوك في الفيلم مم. كان معاك الفنان العظيم حسين رياض مم. الأب كان معاك احمد مظهر اللي كان طالع طبعا يعني كنت طالعين ضد بعض في الفيلم مزيد. مريم فخر الدين هند رستم رشدي اباظه السيده فردوس محمد السيده فريد الأم طبعًا الام طبعا العظيمه كل هؤلاء النجوم انا عايز اعرف بقى يعني تفتكر لنا دلوقتي الروح اللي كنتوا بتشتغلوا بيها ازاي اجتمعتوا كلكم في فيلم واحد يعني هو اصل اساسا الفيلم جوه ي يفرض على المجموعه الالفه والمحبه والتيم وورك زي ما بيقولوا لان جو طبعا حياتنا وكل المجموعه اللي كنا احنا فيها اوقات في كمان الزميل استاذ كمان ياسين كان كويس قوي هي كل المجموعه دي عاشت فتره مصر قبل الثوره ف لما جينا نعمل الفيلم كلنا كنا عايشين مصر قبل الثوره من خلال الفيلم احمد بظهر كان أول فيلم بيعمل ما كانش نا. هذا الفيلم هو الذي أعطاه أعطى هذا الفارس العظيم الفرصان السيما المصريه الفرصة الكبرى في دور مبدئيا احنا بنكرهه ومع ذلك قوة الممثل وعظمته وشخصيته خلتنا نفهم ما نحبوش بس نفهمه لأن رجل بيدافع عن حقوقه بيدافع عن حاجات بيعتقد إنه هي حق له حتى ولو اضطر إلى القتل بالآخر وإلى العنف فاحنا تعاطفنا معه احمد مصر كان نجوج جديد صلاح الفقار كان برضه بيخطو خطواته الأولى للسلم فيعني الحقيقة إن كان إحنا عندنا ثلاث نجوم كبار وده ما كانش صعب جامعهم لو شكر سرحان اللي كان في أوج نجوميته ومريم فخر الدين وهندلش هما الثلاثة دول اللي تقدر تقول عليهم كانوا النجوم الكبار. حسين رياض كان بيلعب دور كاراكتر سبق اللعبه في كثير من الأفلام المصرية طبعا هنا لا في هذا الدور واحد من أعظم أدواره وأكثرها مجدا وألقا وقربا إلى قلوب الجماهير. الحياة هو فيلم رد قلبي بنفتكر فيه مشاهد كثيرة جدا. يمكن المشاهد بيفضل قاعد قدام التلفزيون لما الفيلم بيتعرض من أول مشهد لآخر مشهد. لكن بالتأكيد حضرتك في مشاهد بتفتكرها ولما بتشوف الفيلم بتفتكر ذكريات حصلت أثناء أداء المشهد ده. فيا ريت حضرتك دلوقتي من خلال البرنامج تفتكر لنا بعض المشاهد اللي بتعتز بيها واللي ليها ذكريات عندك؟ الحقيقة كل المشاهد ما دارش إن أنا يعني أفضل مشهد على التاني. في موقف معين مثلا حصل أثناء أداءك لمشهد ما في الفيلم يعني ممكن أقول لك مفرقات يا ريت أم اللقطة اللي فيها أستاذ أحمد مظهر بيبيخليني الحصان اسمه عنتر اللي هو الحصان المجنون ده قبل التصوير كنت بستفيد من فروسية الزميل الأستاذ أحمد مظهر كتأكيد لمساك الزمام وأنا أركب الحصان وصل إنه حينطلق فعلا بهيا ما كانش في دبلير طبعا لا حاجاتك. طبعا آه. لا و الكاميرا كان استاذ احمد مظهر بيوعيني ان كذا وكذا وكذا واثناء التصوير كان واقف وخايف جدا كان عارف انه فعلا الحصان ده خطير يعني آه انه اي حد يركبه آه طبعا اا خايف جدا ومتتبع متتبعني وانا الحصان وبيجمع بيه في حين ان ما امام الكاميرا ان هو اللي مدبر لي هذه <متاز> وانه هو اللي سعى الى اننا اقع من الحصان واموت فهي مفرقة وهي كنت حاسس بايه بقى انك بتركب حصان جامح بالشكل ما؟ انا اولا يعني دايما لما بركب حاجة بستعين بالله يعني بقول آية المعروفة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون دي الواحد بيقولها لما بركب اي حاجة وربنا قال لنا نقول كده فطبعا أنا كنت مطمئن بالله وبذكر الله وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبعدين أنا دايما نقول بأن في العمل ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على الإنسان طب المشهد ده حضرتك بعد ما عملته إيه حصل يعني فعلا وقعت من على الحصان وكتلوقع جامدة ولا إيه طبعا كلهم جريوا علي وأولهم زميلي حبيبي الاستاذ أحمد مظهر وبقيت أقول سبحان الله لو الناس تشوف اللي في الفيلم ما تشوفش اللي الواقع اللي دبر المؤامره الكره بقى اللي كان ما في الفيلم وعكس طبعاً آه بالضبط آه فكان دي من الحاجات المفرقة حقيقية في مفارقات أخرى حضرتك لا مش مفارقات بقى في مثلاً في دايماً موقف أنا دايماً أقوله لما تيجي ذكرى رد قلبي وحفظ لأقوله إن شاء الله لأنه بيعبر عن وفاء الابن لأهله وتمسك الأهل بابنهم وحبهم ليه لما بيرجع لأول مرة ولابس بدلة الضابط وأبوه عايز مرحومه أستاذ الكبير حسين رياض في الجنين عايز يحضنه فبيخاف لحسن بعدين إيديه تتوسخ له ليقوله أنا فمي والولد ينف جدا ينفعل جدا وحد نبوه ويقوله ده أنا ما تقولش كده ده أنا بستمد فخر هذا الفخر وبستمد كل هذا منك أنت ومن كنتوا يقول لك كنت أنتم في هذه العزة ولما بيخش برضو البيت ويلاقي أمه المدام فردوس محمد رحمة أحمد. الله عليها العظيمة وبيحضو الدموع اللي كانت ممتازجة بالفرح مشهد انا نفسي وأنا بكلمك أقسم لك ان أنا يعني وكل المشاهدين دسمي المشهد ده جدا أو جدا بيبين فيه انتماء الأبناء للأب والأم وبالتالي حب واعتزاز الأم والأب بهم ودي حاجة انا بقولها دايما ليه عشان مع الأسف حاليا في كتير حاجات بتحصل ضد, يعني ضد هذا اللي احنا بنقوله أستاذ شكري طبعا كلنا فاكرين إنجي الأميرة إنجي اللي كانت بتحب ابني الخولي علي وشوفنا قصة الحب الرومانسية الجميلة على الشاشة من خلال تكسيد حضرتك وتكسيد الفنانة مريم فخر الدين ذكرياتك ايه مع الفنانة مريم فخر الدين في هذا الفيلم يعني الحقيقة الزميلة العزيزة السيدة مريم فخر الدين وبعت لها سلامي بتحياتي عبر هذا اللقاء يعني ما نساش أبدا أداءها الرقيق جدا والبارع في هذا الدور خليط من أميرة وإنسانة رقيقة في نفس الوقت وأدته ببراعة وما مثلا آخر موقف اللي هي لما بقول لها إن أنا يعني أنا, أنا جيت هنا عشانك وإن أنا مشان اللي اتشفى فيك اتشفى في نفسي أوه. وهي بتلين وبعدين وأنا ماشي لما توقف وتقول له في حاجة بعتزبيها معاك أنا عايزها هي. ولو عايزين تمنى أخدوها القلب اللي كان هداه لا في <تصفيق> الفيلم اسمه ردة قلبي أنا أوه. رجع لي قلبي اللي أنت كنت لي في المشهد ده الحقيقة بفتكر قوي مدام مريم وزي قدته ببراعة ظل ما فعلتها الحقيقة أنا ملاحظة إن حضرتك فاكر الحوار كويس قوي وده يفكرنا بالأديب الراحل يوسف السباعي <تصفيق> هل كان لكو علاقة في الفيلم أو كنتوا بتتقابلوا معاه قبل ما تمثلوا الفيلم أو كان بيحضر التصوير يعني لحد كبير أنه هو لما جه لما وعندما يختاروني للدور، هاداني أولاً الكتاب بتعود قلبي بها وبعدين كان بيحضر بكسرة ومنساش موقف ليه وده يمكن اتعلمت من هذا الموقف أما جيت المفروض انا راجع كده مفروكة والنشاة بتاعها ده مفيش العرق العرق هنا كثير الحاجات دي كلها لا لا لا لا, لا. خذوا البدلة دي وضبوها كأنه جاي فعلا من حياة عسكرية يعني ف... التفاصيل الصغيرة دي مال. كانت مهمة جدا تعلمت منه مم. إزاي إن الواحد لازم يخلي باله من إزاي يعني يضع الواقعية تحت المنظر إلى أقصى حد في كل المواقف المشابهة لهذا الموقف بالنسبة للفنانة الكبيرة رستم وهي نجمة كانت من نجمات السينما اللي كان لها أدوار وكان لها جمهور كبير جدا من المعجبين أوه. هل فيلم رد قلبي ده كان الفيلم الأول لحضرتك بتأدي قدامها ولا تعاونت معه قبل كده في أفلام أخرى هو كان الحقيقة أول مرة أتعاون فيها مع الزميلة هند رستم وأبعث لها برضو بتحياتي. من خلال اللقاءنا ده آآ كان بتأدي دور يا فراشة تعرف الفراشة اللي بتدور حوالين النور وما يهمهاش تتحرق هو الدور بتاعها كان كده والعطاء بتاعها لما, لما بتتحرق ويروح لها وهي في حالة ما يعلم بها ربنا أداءها كان مميز بشكل يعني خلاني أنا بكيت زيادة لدرجة ان احنا عدا المشهد يعني المشهد بعد ما بتزورها في المستشفى وبتشوفها بالحالة المحتومة مد ايدها لي وإدها كلها مش باين من غير الشاشة الجملة اللي بتقولها انا تحرقت يعني جملة رهيبة جدا اتعمقت جوايا وهي أدتها بشكل أول عضريتك باكية كتير مم يعني مما لا يستوجب المشهد فالله رحمه عز عاده عشان أبقى مسك نفسي شوية فين فين ال فين الأساس زدوه أستاذ شكري طبعاً ما ننساش حسين أخوك في الفيلم اللي كان دائماً بيقول يمكن بيندهك جملة مشهورة جداً عليا ويك عايزين حضرتك تفتكر لنا علاقتك بالفنان صلاح السفوار في الفيلم ذكرياتك معه المواقف اللي ما تنساهش أبدا الفنان الراحل العظيم صلاح السفوار رحمة الله عليه برضو صل الله عليه كان ليه نوع معين برز فيه برضو من خلال خفة الدم والأداء التلقائي بالذات في هذا الدور حسين أنا كنت بحس إن أنا فعلاً ده اخويا اخويا فعلا كأنه أخي في الحياة من الألفة اللي بينا ورا الكاميرا وقدام الكاميرا ومن حلاوة أداؤه البسيطة وخفه روحه و و وبعدين عايز أقول لي سياتك حاجة أنا دائما أقول إن إذا كان ربنا بيوفقني وتألق في مشهد فإني بتألق من خلال تألق زملائي في نزميلي لما بتألق معايا بتألق أنا كمان أنا باستمد تألقي من تألق زميلي فصلاح في تألق في هذا الدور بحيث أن أنا كنت إن أنا بحاول تألق من خلال هو. هل فعلا القصة دي كانت ممكن تبقى وقعية أو ممكن نقول أنها ممكن كانت تحصل في الوقت ده هي حصلت بس بأشكال مختلفة حصلت بأشكال مختلفة أن في أميرات من البيت المالك حبوا ضباط من ضباط الثورة يعني التاريخ بيحكي لنا عن أكثر من حادثة حصلت في هذا الميدان لكن القصص كانت تتوج بالحب كما في القلب. يعني ما كانتش بهذا بال... القدر من الرومانسيه بقى ما كانتش بهذا القدر من الرومانسيه لان كان زي ما قلت لك الحكم على هذا الفيلم يجب أن يكون من حكم صادر من القلب ما نحطش عقلنا ابدا ابدا في التعليق على هذا الفيلم ونقول منطقنا ونقول ان ده بيحصل ولا ده ما بيحصلش لا لازم ناخذ اولا فورة الحماسه اللي تعمل فيها الفيلم زمنه اتحمل بعد الثوره مباشرة لما كانت القلوب كلها لازالت طافحة بالأمل كانت ترى في هذه الثوره كل أملها المستحيلة بتتحقق فشافت في قصة الحب ده رمز لحاجات كتيرة كم لا يمكن أن تقتل في الخيال وبعد كده تصبح بين الإيدين واقع ملموس ممكن نلمسه وممكن نعيشه ممكن يبقى زي ما يكون مثال لحاجات تانية حتيجي بعدنا دكتور في الصبان لو تكلمنا عن أداء الفنان شكري سرحان في فيلم ردة قلبي حضرتك تقول إيه عنه وعن تمييزه في أداءه لهذا الدور أولا أنا أعتقد أنه كان اختيار أكثر اختيار موفق هو إعطاء هذا الدور لشكري سرحان لأن شكري في هذه الفترة كان يتمتع بالجدية بالكبرياء بالحسن العميق اللي موجود في صوته وفي نظراته وبعد كده في هاله من الرومانسيه تماما زي هاله الرومانسيه والجمال الهادئ النبيل الارستقراطي اللي كان تتميز به مريم فكان هذا الكوبل مقنع اولا فيزيكلي بشكله الجسدي وثانيا كان مقنع بالعواطف اللي بيقولها يعني أنا كنت من دون أي جهد بصدق شكري سرحان بصدقوا في حبه اللي كتمه في قلبه في الأول بصدقوا في كبرياؤه كبرياؤه الجريحة بالأول لما لما رفض طلب طلبوا للزواج منها بكبرياؤه بعدين محاولته التغلب على حبه بأنه ما يزلش البنت اللي حبها رغم انه يزل منها كده بعد كده بهذه العاطفه التي لازالت متأججة في قلبه رغم انه بحاول كتمانها كل هذه الميزات تعتبر ضمن رصيد شكري سرحان كممثل استاذ شكري احنا في نهايه كل حلقه عاده بنطلب من نجم الحلقه ان يوجه رساله لاحد الزملاء أو احدى الزميلات والحقيقة حضرتك من خلال البرنامج وجهت كثيرة جدا انا عايزه بأطلب من حضرتك النهارده توجه رساله لهذا العصر عصر السينما اللي انتج فيلم رد قلبي بقول الله يرحمك يا, يا هذا العصر وأسأل الله ان ربنا يبعث ويبعث من جديد امثال من من اعطوا لهذا العصر سينما يحبها الناس حتى الان احنا في نهاية لقاءنا بنشكر حضرتك وبنتمنى لحضرتك المزيد من التالق والمزيد من العطاء الفني اللي يمكن احنا شفناه وحسناه على مدى تاريخك السينمائي المشرف ونتمنى اننا دايما نشوفك في اعمال متميزة ومتالقه وشكرا لك انا بشكرك وبشكر التلفزيون دايما بحب بشكر التلفزيون انه بيتيح لي الفرصة ان احنا نلتقي بحبابنا وراء الشاشة وراء الكاميرا وأمام الشاشة شكرا <تصفيق> شكرا ديكي. مشاهدين الأعزاء تذكرنا في حلقة الليلة الفيلم العربي رد قلبي اللي بيعتبر من علامات السينما المصرية وكان ضفنا النهاردة بطل الفيلم الفنان الكبير شكري سرحان اللي افتكر مجموعة من المواقف والذكريات والمشاهد التي لا تنسى في حياته مشاهدين الأعزاء شكرا لكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر Oh, mm -hmm.